أيها اللحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة مكرمة أن تقدم لكم الدرس الحادي والتسعين من شرش كتاب زاد المستقبل بفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيقي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله فعالى من قول مصنف رحمه الله تعالى ويشترأ لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأديل بنسب أو سبب مباشر بلا قوله وإن ما تم لجماه أخرجا من سركته نسأل الله تعالى أن يفعنا بما نسمع والآن مع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المؤلف عليه رحمة الله ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأذيب بنسب أو سبب مباح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 في بيان شرط من الشروط المعتبرة للحكم بوجوب الحج على المرأة فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا وجدت المحرم ولا يجوز لها أن تخرج لحج ولا لعمرة إلا إذا كان معها محرمها هذا كله إذا لم تكن بمكة أما إذا كانت بمكة أو من حاضر المسجد الحرام دون مسافة القصر فإنه إذا من الفتنة وأمكنها أن تحج مع الرفقة المعمونة فلا بأس لأن خروجها إلى البيت الحرام والمناسك ليس هو بسفر ولا في حكم السفر وإنما أوجب الله المحرماء فيما كان سفرا لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصراط والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومع هذا المحرم فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخرج لما دون مسافة القصر بدون محرم ولكن بشرط أمن الفترة ولذلك كنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يخرجنا إلى المناصع من أجل البراز وقضاء الحاجة وهذا خارج عن حجراته عليه الصلاة والسلام وبأطراف العمران بالنذين ويشترط وجود محرمها والمحرم أصله من حرم الشيء يحرم فهو حرام ومحرم. ووصف المحرم بكونه محرما لأن الله حرم عليه نكاح هذا النوع من النساء فمن حرم عليه نكاح المرأة بسبب النسب أو بسبب الرضاعة أو بسبب المصاهرة فإنه يعتبر محرم لهذه المرأة إضافة إلى الزوج فإذا حرم الله عز وجل عليه مكاحها للسبب المباح فإنه حينئذ يجوز له أن يسافر معها وأن يختلي بها وأن يصافحها وأن يرى وجهها ويديها ونحن ذلك مما لا فتنة فيه ومسألة المحارم مسألة مهمة ويحتاجها الناس عامة سواء كانوا طلاب علم أو كانوا من غير طلاب العلم فالمنضغي على المسلم أن يعلم إذا بلغ من الذي أحل الله له من النساء أن يختلي بهم وأن يصافحهم وأن يعطيهن حكم المحارب ومن الذي حرم الله عليه ومن الذي حرم الله عليه الخلوة بهن والسفر معهن وكذلك النظر واللمسهن وهذه مسألة كما يصفها العلماء من المسائل التي تعم بها البنو والمنبغي تعليم ابناء المسلمين والعنايه بهذه المسألة خاصه من الخطباء والوعار والمرشدين فالناس يحتاجون إلى بيان من هم المحارب حتى يكونوا على بينة من أنبهم فيأتوا ما أحل الله ويذروا ما حرم الله عليهم والمحرمية لها ثلاث جهات الجهة الأولى محرمية لسبب النسب والجهة الثانية محرمية لسبب الرضاء والجهه الثالثه محرميه بسبب المصاهره فان الذين حرم الله على المسلم نکاحهن والزواج منهم من جهه النسب فسبع ومثل في حكمهم من حرم الله من جهه الرضاعه واما المصاهره أربع من النوع أربع أنواع من النساء كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وسنذكر هذه الثلاث جهات من جهة النساء فإذا قلنا الأم فيقابلها الأب بالنسبة للمرأة فإذا قلنا مثلا أول المحارب الأم فنحن نتكلم بالنسبة للرجل فتعكس المرأة وتعلم أن المراد الأب وإذا قلنا الأخ فتعكس الأخ بالنسبة للرجل تعكس المرأة وتقول الأخ وإذا قلنا بنت الأخ بالنسبة للرجل للرجال فيعلم النساء أن ابن الأخ لأنهن يسأل بالنسبة للذكور والرجال يسأل من جهة الإناث فأما بالنسبة للجهة الأولى وهي النسب فهن سبع من النسبة الأولى الأم والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة فكل أنثى لها عليك ولادة مباشرة أو بواسطة فهي محرم لك يشمل ذلك الأمة المباشرة وأمة الأم وأمة أم الأم وإن علىك ويشمل أيضا أمة الأب وأمة أبي الأب وإن على ما ذكرناه فأم الإنسان المباشرة حرم وأم أصوله أم له فلو سألك السائل وقال أم أبي الأب هل هي محرم لي فقول نعم ولا يجوز لك نفاحها ويجوز لك مصافحتها والسفر معها وأنس محرم لها أما الدليل فقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم فنص الآية الكريمة جاء بالجمع قال بعض المفسرين تنبيها من الله سبحانه وتعالى على أن التحريم لا يختص بالأم المباشرة وإنما يشمل الأم المباشرة والأم بواسطة كأمها في الأصول النوع الثاني البنات والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة سواء كانت مباشرة كبنتك الصلب التي هي مباشرة من صلبك أو بنت بنتك أو بنت ابنك وإن نزل فجميع الإناث التي ولدنا منك أو من فروعك من الذكور والإناث فهن محارم لك وهذا دليله قوله تعالى وبناتكم فجمعت الآية كريما تنبيها عن البنت المباشرة والبنت بواسطة الثالثة الأخت والأخت ضابطها هي كل أنثى لأحد أصليك عليها ولادة هي كل أنثى لأحد أصليك عليها ولادة أو هما معا فيشمل ذلك ثلاثة أنواع من الأخوات النوع الأول الأول الأخت الشقيقة لأن الولادة من أصليك والثاني الأخت لأب وقد شاركتك في الأصل واحد وهو الأب والثالثة الأخت لأم وهي شا... وقد شاركتك في أصل وهو الأم فالأخت محرم لك سواء كانت شقيقة أو كانت لأب أو كانت لأم أما دليل كونها محرما فقوله تعالى وأخواتكم الرابعة العم العم هي كل عنثى شاركت أباك في أحد أصليه أو فيهما معا فيشمل العم الشقيقة والعم لأب والعم لأم فكل أنت اجتمعت مع والدك سواء من جهة أحد أصلين كالعم لأب أخت الأبي من أبيه والعم لأم وهي أخت الأبي من أمه أو العم الشقيقة وهي أخته من أبيه وأمه شاركته في الأصلين معه العم محرم والدليل على ذلك قولوا تعالى وعماتكم وأمر خامسة فهي الخالة وضابط الخالة يستوي عصم في العمّات عمّاتك المباشرة وعمّاتك بواسطة من جهة الأصول فعمّة أبيك محرماً لك وعمّة جدّك محرماً لك وعمّة جدّتك محرماً لك وعمّة أمّك محرماً لك فاجعل العمّات والخالات من جهة الأصول عما تلك ولذلك إذا سألك السائل فقال عمة جدي هل هي محرم لي تقول عمة أصدك عمة لك ولو سألك عن عمة أمه فهي محرم له تقول عمة أصدك عمة لك فهي محرم له الخامس الخالة وهي كل أمسة شاركت الأم في أحد أصليها أو فيهن معا فيسمل الخالة لأب شاركت الأم في أحد أصليها وهو الأب والخالة لأم لأنها شاركت الأم في أحد أصليها وهي الجدة أم الأم والخالة الشقيقة وهي أخت الأم من جهة الأبي والأم شاركت الأم من أصليها معا فالخالة محرم لك سواء كانت خالة مباشرة وهي أخت أمك لأب أو أم أو لهما معا أو خالة لأصلك فسألك سائل عن خالة أبي هل يجوز له أن يختلي بها ويسافر معا تقول نعم خالة أصدق خالة لك وخالة أبي الأب وخالة جد الأب كل هؤلاء من النسوة محارم بالفروع والدليل أكبره تعالى وخالاتكم قال المفسرون بالإجماع أن خالات الأصول خالات للفروع وعماة الأصول عماة للفروع الثالثة بنت الأخ وضابط بنت, بنت الأخ هي كل أنثاء لأخيك عليها ولادة ويسمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ويسمل الولادة المباشرة كبنت أخيك الشقيق والولادة بوافقة كبنت بنت أخيك الشقيق وبنت ابن أخيك الشقيق فالفروع أخنا يأخذنا حكمة ما تفرعنا عنه فبنت الأخ محرم لك سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم والدليل قوله تعالى وبنات الأخ وأما السابعة فبنات الأخ وضابطها وضابطهن كل أنثى لأختك عليها ولادة سواء كانت مباشرة أو كانت بواسطة وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم فجميع ما تنجبه الأخت يعتبر من محاينك من الإناث سواء باشر أو كان بواسطة هؤلاء اتبع تحريمهم جاء من جهة النسب والنسب معنى مأخوذ من النسبة يقال نسب الشيء إلى الشيء إذا أضافه وسمي النسب نسباً لأن الإبن يضاف إلى أصله فيقال محمد بن عبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن فيضاف الإبن لأبيه والأب للجد والجد لأبيه وهكذا فهؤلاء السبع إذا تعملتهم وجدت التحريم جاء من جهة القرابة فتجد إما من جهة الأصول أو من جهة الفرور او من جهة فروع الأصول أو من جهة فروع من شارك في الأصول فهذا هؤلاء النسوة من السبع الجهات يعتبرنا محارمة للرجل العكس في الإناث فتقول في الأمهات الآباء وتقول في البنات الأبناء وتقول في الأخوات الإخوان الإخوة الذكور وتقول في العمات الأعمار وفي الخالات الأخوار وفي بنات الأخ ابناء الأخ وفي بنات الأخ ابناء الأخ هذا بالنسبة للتحرين من جهة النسر وكل واحد منا المنبغي أن يكون خافظا لهؤلاء السبع حتى يعلم أن الله أحل له الخلوة بهذا النوع من النساء ومصافحتهم والسفر معهم وغير ذلك من أحكام محرمية معروفة عما بالنسبة للجهة الثانية للمحرمية فهي جهة الرضاء وجهة الرضاء كجهة النسب سواء بسواء فتقود تحرم الأم من الرضاء وأمها وأم وإمعلك وأمهات الأصول من الرضاع أمهات للفرع الرضيع كذلك أيضا البنات من الرضاع وإن نزلنا فبنتك من الرضاع تعتبر محرما لك وبنت بنتها وبنت ابنها وإن نزل الجميع كذلك أيضا الأخت من الرضاع سواء اجتمعت معك في المرأة المرضعة من الأصلين فكانت زوج ارتبعت هذه الأخت من نفس النبن فهي أخت لها من الرضاع شقيقة أو كانت ابنا بنتا لهذا الرجل من هذه المرأة التي رضعت فهي أخت من الرضاع شقيقة ولكن هذا الرضاع يعتبر فيه أيضا هي أخت من الرضاع شقيقة يعتبر في ما يعتبر في النسب فلو أن هذا الرجل الذي رضعت من لبنه من هذه المرأة تزوج امرأة ثانية أو كانت عندهم امرأة ثانية فأنجبت فجميع ما ينجبه هذا الرجل الذي ارتبعت لبنه يعتبر أخا لك من الرضاع. إن كان من المرأة نفسها أخ شقيق وأخت شقيقة وإن كان من غير المرأة قبل أو بعد فهو أخ من الرضاع لأبن ثم هذه المرأة التي ارتبعت منها جميع ما تنجده من قبل هذا الرجل أو من بعد يعتبر أخا لك من الرضاع وأختا لك من الرضاع من جهة الأم إذا كان من غير هذا الرجل أما إذا كان من الرجل الحكم كما ذكرنا يعتبر اخا شقيقا من الرضاء واختا شقيقا من الرضاء هذا بالنسبة للرضاء فالاخت من الرضاء وكذلك بنات الاخت وبنات الاخت من الرضاء والعمة من الرضاء والخالة من الرضاء كل هؤلاء السبع من جهة الرضاء ينزل منزلة السبع من جهة النسب لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فدل هذا الحديث الصحيش على أننا ننزل الحكم في الرضا مثل الحكم أو منزلة الحكم الموجود في النسب أما بالنسبة للتحريم من جهة المصاهرة فيشمل أربع نسوة أربعة أنواع من النساء وفي المصاهرة حتى تتضح عندك الصورة المصاهرة تقوم على الصهر وهو الزواج من الناس والإنسان يصاهر القوم إذا تزوج منهم وصهرهم زوج بنتهم أو زوج أختهم فالمصاهرة تحسب فيها حتى تتضح لك الأربع ما كانت المصاهرة في أصولك وما كانت المصاهرة من جهة فروعك فتنظر إلى أصولك وهم آباؤك وإن علوا وتنظر الى صروعكم ابنائك وان نزلوا وتنظر الى المراه التي تزوجتها اصلها وفرعها فهذه هذه اربع جهات اما اصولك فكل من تزوجه ان من النساء بمجرد عقده عليه عليهم بمجرد عقده عليهم يعتبر محرما لك النوع الأول من المحرمات من جهة المصاهرة زوجات الآباء وإن على الآباء فزوجة الأب وهي المرأة التي عقد عليها الأب بمجرد عقده عليها تعتبر محرما لك سواء دخل بها أو لم يدخل بها طلقها أو مات عنها ما دام أنه قد عقد على هذه المرأة فهي حرام عليك إلى الأبد وهي محرم لك إلى الأبد يستوي في ذلك أن يكون أبا مباشرا وهو الذي ولد الإنسان مباشرة أو أب أبيه وإن على فسألك السائل عن امرأة عقد عليها أبو الأم وهو جدك من جهة الأم أو امرأة عقد عليها أبو الأب تقول إنه لا يحل لك هي ويمحرم لك ما الدليل قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء قال سبحانه لا تنكحوا ما نكح آباؤكم والأب أب تنحض بالذكور أو تنحض بالإناث فإن جدك من جهة الأم فأبيه ويعتبر أبا لك وفي حكم الأب ولذلك قالوا كل من عقد عليها الأب وأبوه وإن علىه والجد وجده وإن على فهو محرم للفروض هذا بالنسبة النوع الأول وقلنا العبرة بالعقد فأي امرأة بمجرد ما يعقد عليها الوالد أو يقع بينه وبينها الإيجابة القبول بحضور شاهدين عدلين يتموا صح به بهم العقد فإنه يحل لك أن تجلس معها وأن تصافحها وتختلي بها وتسافر معها وأن تنحوم لها زوجات الآباء النوع الثاني عكسها زوجات الأبناء عرفنا التي تزوجهن الأصول أنهن محارب عكسهن التي تزوجهن تزوجن من جه تزوجن الفروع فكل امرأة عقد عليها ابنه أو ابن ابنك وإن نزل بمجرب العقد تصير محرما لك فزوجات الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات كل هؤلاء من النصوة محارم لك والدليل على ذلك قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أي حرمت عليكم نكاح الحليلة للابن إذا كان من الصد مرد من أصلابكم حتى يخرج إبن التبني الذي كان في الجاهلية تفعله كزيد كان يقال زيد بن محمد هذا التبلي فقوله من أصلابكم ليس المراد به قصر الشكم على الإبن المباشر وإنما المراد به من أصلابكم فيشمل جميع ما كان من صلبك ومن ولدك فالإبن الذي من صلبك وولدك سواء كان مباشرا أو كان بواسقة تمحظ بالذكور أو تمحظ بالإناث فإنه ابن لك وزوجته التي عقد عليها نحرم لك بمجرد ما يعقد الإبن تحرم زوجته على أبي وإن على وتحرم على أبي وعلى جده وجد جده وإن على سواء كان من جهة الذكور أو من جهة الإناث هذا بالنسبة لزوجات الأبناء الدليل على أن مجرد العقد على الزوجة يحرمها أن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم فقال حلائل والمرأة حلال للولد بمجرد العقد فلن يشتر دخول الولد حتى تصلح محرم لأبي وإنما بمجرد عقد الإبن على هذه المرأة تصير محرما لأصوله النوع الثالث من المحرما من جهة الصهر أم الزوجة هذه الأم تعتبر محرما لك وتكون أم الزوجة محرما لزوج بنتها بمجرد العقب فلا يشترط الدخول ببنتها فكل امرأة عقدت عليها بمجرد عقدك عليها فإن أمها تعتبر محرما لك وحينئذ يحرم عليك لكاحوها إلى الأبد سواء طلقت بنتها أو بقي في عصمتك أو ماتت عنك فهي محرم إلى الأبد والدليل على ذلك قوله تعالى وأمهات نسائكم فلما قال أمهات نسائكم قال نسائكم والمرأة تكون من نساء الرجل بمجرد العقد عليها ولذلك تقول هذه من نساء بمجرد عقدك عليها وليش سرط الدخول هذا بالنسبة لأم الزوجة فهي محرم لك بمجرب عقب عليها يستوي في ذلك أن تكون أما مباشرة أو أما بواسطة فأم أم الزوجة وأم أم, أم أم الزوجة تعتبر محرما لزوج بنتها وسواء تمحضت بالذكور أو تمحضت بالإناف فالحكم في ذلك سواء لأن الله قال وأمها تنسائكم فأم أبي الزوجة تعتبر محرما لك لأنها أم لزوجتك ويستوى ذلك تمحظها بالذكور كأم أبي أبي الزوجة أو تمحظك بالإناث كأم أم, أم أم الزوجة فهؤلاء النسوة جميعهم يعتبرن محارم بمجرد العقد على بنات بناتهم النوع الرابح بنت الزوجة وهي التي تسمى الربيبة وسميت ربيبة لأنها تتربى عند زوج أمها جاء التعبير في القرآن متضمنا لهذا المعنى في قوله تعالى وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاكِ في حجوركم فقوله اللَّاكِ في حُجُورِكُمْ خرج مخرج الغالب لأن الغالب إذا تزوج إنسان وامرأة ولها بنات من رجل قبله أن يعطف عليهم وأن يربيهم كأنهن بنات له فهذه الربيبة تحرم على الإنسان بشرط الدخول على أمها وهي التي تنفرد من بين المحرمات للصهر بشرط الدخول فلو عقد على أمها لا تزال أجنبيا حتى يدخل بأمها فإن دخل بأمها حرمت عليه وربائبكم التي في حجوركم من نفائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإذا الشرط تحرين الربيبة وهي التي تنفرج من دين الأربع في المحرمات من الصهر تنفرج بكونه يشترط في تحرينها أن يدخل الزوج أن يدخل الزوج على أمها فإن لم يدخل الزوج على أمها فلا تزال حلالا وهذا يدل على حكمة الله عز وجل ولطفي بالعباد فإن أمة زوجة الغالب أن تكون أكبر ولا ترغب ولذلك حرمت من مجرد العقب ولكن بنت الزوجة قد ترغب ولذلك لو, لو كان مجرد عقب على أمنا يحرم لكان فيه تضيق فجعل الله في العمل سعى فلعقد على أمها ثم نفر من أمها وغضع الزواج منها كان الأمر أوسع ولذلك قالوا حتى أدفع للفتنة أنه ربما افتتن بها أو تعلق بها فكان ذلك أدعى لدفع الفتنة قبل أن يدخل بأمها أم بنت الزوجة وهي الربيبة يشترط في تحريمها الدخول بأمها ولا يشترط أن تكون ربيبة في حجرك وقال الظاهرية يشترط فلا تحرم عليك بنت الزوجة إلا إذا تربت في حدرك والصحيح أنه لا يشترط وهو مذهب الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي حبيبة لما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها قالت له قال عليه وسلم أترضين ذاك فقالت إني لست لك بمخية إني سمعت أنك ناكش يعني ترغب في النكاح ورأيت أن أحب من يشاركني أختي فأعرصها لك فقال صلى الله عليه وسلم من يعني سمعت يعني أنك احنا بنت أبي سلمة إنها لو تكن ربيدة في حجري لما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ثم قال كلمة هي الحدة والحيصة في هذا المسأل فلا تعرضنا يخاطب زوجتها أم حبيدة فلا تعرضنا علي أخواتكنا ولا بَنَا فِي فقال بَنَا فِي كُنَّا وَلَمْ يَقُلُ اللَّهِ تَرَبَّيْنَا فِي حِجْمِ وإلا ما قال بَنَا فِي كُنَّا ففهم من هذا أن تعبير القرآن في قول اللَّهِ في حجوركم خرج مخرج الغالب والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهوم وعلى هذا فلو كانت جنس الزوج قد ضلغت قبل أن تدخل في أمها فإنها محرم لك إذا دخلت بأمها وهكذا لو تربت من باب أولى وأحرى وهي مسألة الإجمع هؤلاء أربع من النسوة من أربع جهات هؤلاء النسوة من أربع جهات إن جئت تحصرها وفتت حصورتها تنظر إلى الآكل فتقول تحرموا بالمصاهرة من جهة أصلي ومن جهة فرعي فأما من جهة أصلي ذا زوجات ومن جهة فرعي فزوجات أبنائي وإن نزل وأما بالنسبة للثالث والرابع منهم فأم زوجتي وبنت زوجتي فالأمر فيه واضح وجمعهم يقن على هذه الصورة أن تنظر إلى أصولك وفروعك وتثنت الزوجية إليهن وتنظر إلى أفل زوجتك وفرع زوجتك فيصبح المجموع أربعة أنواع من المسوى هذا بالنسبة للمحرمات يضاف إلى هذه الأنواع من النسوة سبع طبعا سبع من النسب وسبع من الرضاء وأربع من المصاهرة وأضيف أربع من المصاهرة من جهة الرضاء فأصلح النزموع هتين وعشرين امرأة هذا من جهة الجهات هؤلاء النسوة يعتبرن محارم بالنسبة للرجل يضاق إليهم الزوجة وهي لا تحرم على الإنسان ليست من المحرمات لكنها أبيحة له ولا لا تتعلق بمسك ولا تتعلق برضاء ولا تتعلق بمصاهرة من جهة الأصول والفرود ولكنها هي التي أحل الله فأصفح على هذا النسوة عددهن 23 امرأة هذا بالرسبة للمحرمات من جهة التأذيب هناك نوع من المحرمات حرم الشرع مكاحهم على التأقيد فأخت الزوجة حرام على الإنسان أن ينكحها معقة فلا نقول إنها محرمة ومن المحارم وهذا يغلق فيه البعض بل عن بعض طلاب العلم أنه يدلس مع أخت زوجته يقول لأن الله عز وجل عدها في المحرمات فهي كالأم وكالبنت وهذا خطأ لأن التحريم لها مؤقت وإنما تثلث المحرمية في التحريم المؤبد كذلك أيضا من التحريم المؤقت الخامسة من النسوة من كان عنده أربع من النسوة لا يحل له أن يمكح الخامسة فليس فالخامسة حلال له وهي محرم علي النكاح ولكن تحريما معقتا وكذلك المحصنات من النساء كما ذكر الله في القرآن من المحرمات لكنهن نسن من المحارم فلينتدى إلى قولنا محرمات ومن المحارم فالمحارم الشيء والمحرمات أهم من المحارم لكن وصف هؤلاء النسوة بكونهن محارم لوجود التحريم من جهة التأديل فقل إستاذ هناك نوع من النسوة يحرم على التأذيب ولسنا من المحارب ويلغز فيها بعض العلماء ويقول امرأة محرمة على الأبد إلى الأبد ليست لنحرم فجوابه زوجة الملاعب فإن الزوجة إذا لاعن زوجتها والعياذ بالله والزوجة لاعن زوجها فرق بينهم فراقا أبدية ولا تحل له إلى الأبد وهذا التحرين يسمونه تحرين مؤبد لكنه لا يقتضي المحرمية وليست بمحرم الله وإنما هي أجنبية تبين منه بمجرد انتهاء, بمجرد انتهاء المرأة من قولها في اللعنة الخامسة والعياذ بالله أن غضب الله عليها إن كان صادقا فيما ذكر فإذا قالت هذه الكريمة حين إذن يفرق بينهما صراقا أبدية ولذلك قالت صلى الله عليه وسلم العوين للعجمني بعد أن انتهت وفرغت المرأة من اللعام وقالت الموجب الخامسة قال عليه الصلاة والسلام حسابكم على الله الله أعلم أن أحدكم أكاذب حسابكم على الله الله أعلم أن أحدكم أكاذب فقال عويل كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ورسول الله ثلاثا فقال إنها لا تحل لك يعني إلى الأبد فهذا يدل على أن التحريم إلى الأبد لكن ليست بمحرم وعلى هذا اختصت تحريم بالمحرمات من جهة النسب والمحرمات من جهة الرضاع والمحرمات من جهة الصهر أو المصاهرة إلا أن التحريم من جهة الرضاع يشترض فيه ما يشترض في الرضاع المؤثر وسيأتي إن شاء الله بيان حدود الرضاعات المؤثرة وضابط ذلك إن شاء الله في كتاب النكاة هؤلاء النسوة وما يقابلهم بالإضافة من جهة الذكور فإنه يعتبر محرما للذجال ومحرما للنساء على التصوير الذي ذكرناه فلا يحل المرأة أن تسافر إلى الحج ولا إلى العمرة ومن باب أولى غيرهم مع وجوب الحج والعمرة لا يحل أن تسافر إلا ومعها محرم قد يقول قائل سفر الحج والعمرة واجب عليها وإن لم تجد محرم محرما فإنها تخاطب بالخروج إبراءا للذنة قد يقول قائم هذا فما الدليل على أنه لا يجزل على الخروج إلا بعد المحرم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر منصيرة يوم إلا ومع هذا المحرم وجه الدلالة أن الحديث عام لم يفرق بين السفر وآخر فشمل السفر الواجب وغير الواجب ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصحابي يا رسول الله إني اكتتت في غسوة كذا وكذا وإن امرأة انطلقت حاجة فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك انطلق فحج مع امرأتك فدل على أنه ولو كان السفر واجبا على المرأة أنه لا يجز لها أن تسافل وليس معها محرم منها نعم. وهو زوجها او من تحرم عليه على التأليل بنسب او سبب مباح قال رحمه الله او سبب مباح فالسبب المباح يخرج به السبب غير المباح كبنت الزنا والعياب بالله والاخت من الزنا والعياب بالله فهؤلاء وامثالهن من النشوة لسنا بن حارم للإنسان أي لا يسافر مع أخته من الزنا كأن تذني والعياذ بالله أمه أو يزني أبوه فتكون له أخت من الزنا لأب أو لأمه أو تكون أخت من الزنا كأن يذني والعياذ بالله الرجل بالمرأة ثم يتزوجها بعد أن تلت بنتا فالبنت التي وقعت قبل الزواج الشرعي بنت السفاحة وما كان من بعد ذلك فهو ابن بنت نكاح وابن نكاح فلا تكون هناك نسبة بين الحلال والحرام ولا يجز لأحد مثلا أن يسافر مع بنته من الزنا ويقول هذه محرم لأنها بنتي بل إنها تعتبر أجنبية عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فقطعت صلة بين الزوج الزاني والعياذ بالله وما كان من مائه الحرام ولذلك حتى ولو تحقق أن هذه البنت بنته وأنه لم تجن هذه المرأة بغيره فهي ليست ببنته وليس له إلا ما قال رسول الله وسلم وللعاهر الحجر كناية على أنه لا شيء له ولا تنسب البنت إلا لأمها والحرام لا يحلل فلو العياذ بالله وطئها وحمل ثم عقد عليها بعد انعقاد الحمل وهو يعلم أن هذا الحمل حمله وأن هذا الولد ولده ثم عقد عليها ودخل بها وولدت هذه البنت من الزنا فهي بنت الزنا ويكون ما وقع من مائه بعد العقد سقي للحرام بالحلال وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أو لما رأى الرجل يريد أن يلمن بالسبي بالمرأة من السبي وهي قائمة على الباب فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أيغذوه في سمعه وبصره لقد هملت أن ألعله لعنة تدخل معه إلى قبره والمراد بذلك أن هذه المرأة السبي كانت قد حملت قبل الغزو ثم أسرت فأصبح حملها للأول الذي كان يطعوها وزوجها فلما وقعت بالسبي حلت بالغنيلة حلت لمن أخذها وأصبحت من سبي ومن إيمائه ولكن لما حملت لا يجز له وطوة إلا بعد الاستبراء وحينئذ ينتظر حتى تضع حملها ثم يستمتع بها بما أحل الله لكن الرجل التعدل فقال عليه الصلاة والسلام أيغذوه في سمعه وبصره يعني أنه لو جاء معه فأنزل الماء اغتذى الولد وانتشى بماء الثاني فقال أيغذوه في سمعه وبصره لقد همنت أن ألعنه لعنة أن تدخل معه في قبره والعياذ بالله فهذا يدل على حرمة إدخال الماء الماء على الماء وأنه لا يجوز وكما يبعى البعض العالمان صلى الله عليه وسلم والعافية إذا زم الرجل بالمرأة زوجوه بها قبل أن تستبرئ وهذا لا شك أنه من حكم الجاهلية ولا يجز ذلك وإذا أراد أن يتزوجها والعياذ بالله فإنه إذا تاب ثوبة النصوح حرم عليها أن يتزوجها حتى تتوب ثوبة النصوح فإن تاب ثوبة النصوح فلا يجز له أن يعقب عليها ولا أن يدخل ذلك إلا بعد أن يستبرئها من الحرام حتى لا يخلط المكاح بالسفاح وما أحل الله بما حره فالشاهد أن السبب المباح إخراجه بالسبب الحرام والسبب الحرام أذنت من الزنا ليس بمحرم لأبيها الزاني وهكذا بالنسبة لفروعها من الإناث نعم وإن مات من لجماه أخرجان فركتين وإن مات من لزمه من لزماه أي من العمرة أخرج من تركته لقدر ما يحج به عنه فإن كان موته بالمدينة ووجد شخص يحج عنه ويعتمر عنه نظر إلى كلفة ومعونة الحج والعمرة فإذا هي ألف ريال أو ألفان فيخرج من تركته قبل قسمتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ديم الله أحق أن يقضى والميت إذا مات أول ما يؤدى عنه أول ما يقام به معونة التجهيد من تغسيره وتكفينه وحمله ودفنه ثم بعد ذلك تقضى عنه ديونه تقضى الديون التي عليه إبراء لذنة فيشمل الديون التي للآدميين والديون التي لله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحج دينا فقال فدين الله أحق أن يقضى فعلى هذا يخرج ألف ريال تخرج الألف أو تخرج الألفين من تركته ويحجد عنه فإن وجد من ورثته من يتبرع لا يخرج عنه المال ويترك ماله حظا للورث يقتسمونه بقسمة الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن وإن مات من الذي ماهو فدل على أنه من مات من لا يردمه الحج كأن يموت من كان فقيرا ولا يستطي ولا يجد الزاد الذي يجب معه الحج فحينئذ لا يجب أن يخرج من سركته ما يحدد به ولو صار غنيا بعد لو صار غنيا بعد الحج مثال ذلك فقير جاءه شهر بالحج من آخر عمره وهو على الفقر طيلة حياته وهو لا يجد الزاد لكي يؤدي فريضة الحدي والعمرة عنه